Ik ben de kern van de kern van de van de de kern van de kern van de kern van de kern van de kern van het مختلفين بهذه الشروط ويحسنوا بكم التنفيذ الأول هل ان هذه الشروط التي تعرض لها الفقهاء شروط حدوثيه وبقائيه ام انها شروط حدوثيه فقط يواصلنا بأن هذه شروط شروطا وفضل الإيئة بمعنى أن يكون في أول التكبيري قد قلب عادلاً بعدها عاقلاً وأن لو زال العقل أو زال العدالة بعد التكبير فلا يضر زوال العدالة أو زوال العقل بعد التكبير كان عاقلا عالياً حين تقديده والشرط شرفاً في الحدوث وليس شرفاً في البقاء أو أنه ذا بمجرد أن يزول عقلة أو يزول عجلة الضوء ينفصل من أنواع التقديد وهم قائمات التقديد يقول سيدنا كوي حدث سرور إلا لا حوالاً لا مسيرة الأقلالية لا نجدت شرفا بالبقاء فإن المظلقات تقول فلس أن الحوانيق الوضع ترجعوا فيها إلى رواة حبيبنا يعني سواء كانوا رواةً حين الرجوع وما بعد كان. الرجوع أو كانوا رواةً حين الرجوع لكنهم تغيروا بعد ذلك روايات مطلقة، فأما الحوادث والبعض يرجعون فيها إلى لا روايات سواء بقوا على كونهم روايات أم زال هذا العنوان عنهم الروايات مطلقة. وذلك مثلا إذا صححنا سند الرواية، فأنما كان من تقطع صائما بنفسه حكما بديلا قديم، ان ينقادون. ظاهرها أنه إذا توفرت هذه الصفات جاء تقليده مطلقا سواء التفت هذه الصفات بعد ذلك او بقيت فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واعظوها يعتبر حين السؤال ان يكون من اهل الذكر اما بعد سؤاله يبقى على قومه من الذكر او لا يبقى هذا مطلقا فظاهر المطلقات عدم اشتراك البقاء والاستمرار، بل يكفي حصول هذه العناوين عند حدوث التقليد وعند ابتداء التقليد هذا إذا أخذنا بالمطلقات وإذا أخذنا بالسيرة للقلاء اليه فإن سيرة للقلاء قامت على رجوع الجاهل للعالم وإنزال عنوان العالم بعد الرجوع فإنهم يرجعون إلى الطريق ويأخذون منهم مثل التشفيص التربي ومع ذلك يبقون على هذا التشخيص وإن تغير الطبيب واصبح مثلا نجارا أو مجنونا أو مثلا خرج عن عنوان الطبيب على أي حاله سيرة العقلاء قائمة على الأخذ جربي العالم وإن تغير عنوان العالم بعد الأخذ فسيرة العقلاء ليس فيها شروط مقابية بل ظاهرها الشروط الحدوثية نظافا إلى أن المطلقات وصير بالمقابلة بساعدان على أن تكون هذه الشروط شروطاً فلوثية لا شروطاً فقائية فإن الاستصحاب من الآن الاستصحاب فجية للفتوى هذه الفتوى يوم كان عاقلان عادلان فقيهان كان الفتوى حجة الآن بعد زوال هذه العناوين نشفه في حجية فتوى وعدا حجية نستصحب تجديه فتاوى لا يقال ان يصحح صح مع تغيير الموضوع فاحنا المستصحح حجيه الفتاوى مو المستصحح حجيه المفتي لو كان المستصحح هكذا لو كان تصديق المفتي يعني هذا المفتي يوم كان باررا عاقلا عادلا يجوز تقريره الان ننتقل بعدنا نصل احنا مباشره يجديده او لا نستصحب حجيه هذا المفتي نصل جواز تقديده المكتلات اصحاب مستصحاب موكاً إذا كان الحجة البالغ العادل العاقل الان أصبحنا فقط أم ثلاثة أم فلن غلوم تغير المهم هو ليس في هو حجية المكتل جواز تقديد لا يفعل الاستصحاب بعد تغير عليه وعلي أما نحن لا نستصحب ذلك نستصحب البتوى الفتوى بمانية البتوى كانت حجتين قبل أيام الان على حجية منها، الفتوى في جد قبل أنه الان على حجية لها. فالاستصحاب متعلق ماذا بحجية الفتوى لا بحجية المبتين حتى يرد عليه بأنه استصحاب مع تغيير الموضوع نصام اليوم. لكن حجية خبره هي الشكل عن خبر حجية مسلطة بهذا السطح لكونه عادي من موجود جيل هذه الفتوى لم تكنش في الجيل فتوى هذا المفتي بأنه ما شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ويأتي بالخدش فيها القائم هذه الفتوى بيحددات بها قبل سنة لم تكنش في الجيل وهنا من الموضوع تغير وأي موضوع تغير موضوع الذي تغير في المفتي على نفس الفتوى الفتوى تغير في الموضوع والفتوى عميزة لأنه لم تأخذ من دون نظر إذا هي بعض النظر عن هذه النظر عن المفتي نستطيع كل شيء. إذا هذا القول كلام كلام وعن الفتوة ونستطيع حديث الفتوة هذا شو الكلام يعني أنا عليه رزق أنا الفتوة هذه بدون المفتي أجاوبه هي مسطلها أشواه بدون لا إشكال في فتوحه، لأن إذا ما ها وإذا ما فتوح الطاحش، فتوح الطاحش المقتدى. فتوح يمكن النظر إليه مجردًا عن المقتدى. الآن بعد موته فتوحه من من أنت هذا؟ معنى التصحيح جية الفتوح لا جية المقتدى لا جواز تبني المقتدى. من مقربات الى ان هذه الشروط شروطٌ لا لعطائية ولكن يعارض هذه المقربات الارتكاذ المتشرعات قولوا انكسنا عليه اليام سنة المتشرعات والمتدينين على ان نصر التحليل منصب امانات منصر نياب علينا بما ان نظر المتشرعات والمتدينين إلا أن منصب التقبل منصب نيابة عن الإمام ومنصب خلافة بالإيمان، لذلك يرون المبشرين أن لهذا المنصب قدسية خاصة لا تتناسب مع زوال هذه العناوين، بعد أن أصبح فاسقاً مع ذلك، فتُوافق جه، بعد أن أصبح مجنوناً مع ذلك، فتُوافق جه، بعد أن أصبح مقبلا مثلاً على الدنيا مع ذلك، فتُوافق فتواف جه. يرون بأن مناسبة الحكم للموضوع، مناسبة التقليد للمقلاد، تقتضي أن تكون هذه شروط شروطاً بقائيه وإلا مع ذواتها لا يصدق على هذا آل المنصب أنه خلافة الإمام أو مقالة الإمام عليه السلام. إذن في لحاظ ارتكاب المدشريع لعلنا نقول بأن هذه شروط شروط. بقائية للحاضر هذا الارتكام بي وفرفا بين شرف الحياة شرف الحياة ليس بقائي شرف حدودي وبين هذا الشرط لماذا؟ لأن شرف الحياة مع زواله لا يحدث نقصه ولذلك هذا الشرف مع زواله لا يحدث نقصه فالحياة لانتبهجة المدل من ليس نقصا وقد يكون كمالة لأن هذا الإنسان يطلع على عالم الحقائق يطلع على عالم الواقع المضيس نقصاً من كماناً شرط الحلال لا يتبط إلى نقص حتى يكون منافياً لقداسة هذا المنصر الشروط فلن يتبدل إلى نقص فتكون منافياً لقداسة المنصب وما يرغب متشرحات حسب استكادين لهذا المنصر هذا التنبيل الأول الذي يجب أن التنبيه الثاني من انه تعرفت تكون مقلد عالما بالأحكام الشرعيه عن الطرق المتعارفات كأن يعلم بها علما مجدانيا او يعلم بها علما تعبديا. ف أن يعلم المقلد بالأحكام الشرعية علما موجدانية أو يعلم بها علما تعبديا يعني طريق الاخبار والهم وإن عالم بالأحكام علما موجدانية كان بالنسبة بلعنوان العالية <تصفيق> والطقيقة هنا إذا فيه وإن علم بالأحكام علما تعبديا يعني العلم نتيجه الاخبار tre ո العلم يعني لكي عمل자� قال قدير باذكر ان الشرع الشريف اعتبر هذه الامارات من روايات شعراء ومن منقول اعتبر هذه الروايات واعتبر هذه الامارات علما بعد ان اعتبر الشارح هذه الامارات علما ان اطلع الامارات استقال عنوان عالم وارجع اليه استقالها انه من رجوع الجاهل الى العالم. اذا لا اشتال في جواد تخليله مقلد إذا كان علمه بالحكم عن وجدان أو عن طريق التعبديين لأنه على كلا الطريقين صلب عليه عنوان عالم وعنوان قيم ولكن إذا كان عالما بالأحكام عن طرق غير متعافى ولم يتوصل إلى الأحكام الشرعيه عن طريق الجاف الرفان والسحر، للسياحة ومقى كهومين تماش مهلا قلب فلذلك تكونkers عالم ما من الإحكام هو علم بالأحكام لكن لا عن الطريق المتعارف فهو العلم الوجداني او العلم التعبدي، لا عن الطرق إلى غير المتعارف عن طريق علم الجاف و للظام وماش فإذا يصبح به مك분 بيدوا، سيدنا طب lsr للخدم لماذا لازح تقليده لعلم صدق عنوان الفقير علمه فقير جدا هذا عالم بالجار عالم بالرامي مو فقير فما هو علم الأحكام؟ ما علم الأحكام عن طريق طرق الفقير ولا طريق الفقير أصفايا ما أصفايا إنه راوي لحديث رجع إلى رواة حديث راوي الحديث ما يصدق ما علم الأحكام عن طريق لحديث علم الأحكام عن طريق أعصاب هل علم بالأحكام عن طرق خاصة لا يكون محققا لعنوان الفقيه أو عنوان الراوي الحديث حتى يصبح تقليده وإنما هو عالم بالأحكام لكن ليس فقيم لكن ليس راويا بالحديث والسرى للقلائر والسرى للقلائر تعتذرون من الجرى السرى للقلائر لا مش نبه مش نبه وللنسان نبه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 هل إشكال وقع عند العلماء في الأصول العملية؟ كيف عامين يقلق المجتهد في موارد الأصول العملية؟ بلانا ذلك أن الأصول العملية رابطا تكون أصولا شرعية رابطا تكون أصولا مخلية الأصول العملية الشرعية مثل اصاله الى حال كل شيء علم حتى تعلم مثل الاستصحاب لا تاخذ لكل الشرك ولكنك العامي يقلل المشتهي في الاصل العملي اما بالنسبه لغير الاستصحاب فلا شك في جواز التقليد في ذلك لماذا لان العامي يرجع للمشتهي في معرفه الحكم الشرعي كل حكم شرعي له موضوع اذا تحقق الموضوع يسال العامي المشتيل عن حكم هذا الموضوع مثلا وجد العصير العنبي خارجان هذا موضوع له حكم، على يرجع المشتيل ما هو حكم العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهب بسلسله قال المشتيل يا حكمه يا حكمه شربه مجلس أول مجيس مجلس في الدنيا هذا مثلا موضوع يرجع العامي إلى حكم الموضوع هذا المشتفى كذلك في العامي ذا شك شك ما يدري أنه هذا اللحم مثلا هذا اللحم ترضى المستورة من البلاد الخارجية هل هذا اللحم حلال أم حرام؟ هذا موضوع يرجع فيه المشتري أيضا أي فرطا بين الأمرين هذا المشتري يجري أصلاة الحلم كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فيحكم بالهدية إلا أن الشك نفسه موضوع من الموضوعات فالعامل يرجع المشتري في نفس الشك أنا عندي شك لها شك لأن هذا حلال أو حرام الشك بنفسه موضوع من الموضوعات كما أن العصير العندي موضوع من الموضوعات وله هو يرجع إلى المشهد في تعيينها للحواكم كذلك نفس الشك نفس حالك الشك ايضا لها حواكم ويرجع المشهد في أبنك حالك الشارك <تصفيق> <تصفيق> فإذا رأينا في الأرض أن الحكم المرتاب على العصير العندي سموكم واحد والحكم المرتاب على الشمس سموكم واحد لأن الأحكام الواطعية ما يحلم ذا شابع أوليات والأحكام الظاهرين ويجعل نشد العناوين أنها مشتكة كل شيء يجعل لها ربع وعنوان أنها مشتكة وعظموا على هذا الموضوع كما يرجع العامي إلى المجتهد في الموضوعات ذات العناوين الواقعية مثل حصير العنابيين ويقالها لتقديد كذلك يسخر العامي أن يرجع إلى الموضوعات ذات العناوين ذات الأحكام الظاهرين